ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكن به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباء لنا لها عابدين قال لقد قنتم أنتم وأبا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الْلاَعِبِينَ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 ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلته وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَمْمَتَيْنِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وكانوا لنا عابدين ولوطًا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخباء فإنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانُ وَقُلْنَا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا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 لهم ويعملون عملا دون ذلك ويعملون عملا دون ذلك وكننا لهم حافظا